صراط الذين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 وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين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 انتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وَلَونَ شَاءُ لَ طَمَسن عَ أَعْيُونهِمْ فَسْتَبَق الصِرط فَسْتَبَقُ الصِراقَ فَأََّ يُبصِرُون وَلَونَ شَ أُلَمَ صَخْنهُم فَمَا اسْتطاعُوا ضَيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَمِرَ هُنُنًا نَكْسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وقرآن مبين لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يوم الدين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 وَلَهُم فِيهَا مَنافِع وَمَ شَارِبُ أَفَ لَا يَشكُ وَاتَّخَذُ مِ دُون اللهِ آهَةً لعََّهُم يصَرُون لَا يَسْتطعونَ نَصرَهُم وَهُمْ لَهُم جُدُب مُحبَرُون